خامسا إبراهيم والطيور إبراهيم قال ربي ألي كيف في موتا قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي والإنسان مأمور بما يزيد في إيمان من طمانينه القلب والثبات فأمره الله عز وجل أن يأخذ أربعة من الطيب